أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتاروا على الناس يستوفون وإذا كاروهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظنون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 لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما ادراك ما عليين كتاب مربوط يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضره النعيم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 إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراضي ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون